Yes yes الناس وافي لا تغير يوم طبعك مثل الذهب دومي صافي مثل الذهب دومي صافي يا زين في الناس وافي لا تغير يوم طبعك مثل الذهب دومي صافي مثل الذهب دومي صافي لا تخالط الشوايب يمضي زمانك غلايب تلقى حياتك مصايب فوق الجامر حافي لا تخال طال الشوايب يمضي زمانك غلايب تلقى حياتك مصايب فوق الجمر وانت حافي فوق الجامر وانت حافي يا زيني خليك في الناس لا تغير يوم الذهب طافص حسابي يا زين له في الناس وافي لا تغيري يا مثل الذهب دوم دمك على خير تاديب وتعامل الناس بالطيب ما تاخذ بيوم وتجيب ما بين ظاهر وخافي دمك على خير تاديب وتعامل الناس بالطيب ما تاخذ بيوم وتجيب ما بين ظاهر وخافي ما بين ظاهر وخافي صافي, مثل الدهب دومي صافي. ترز من صافي ترى الزمن ما يساعد والوقت دايم يبعد ما في ابد يوم واحد قبلك سمعت ترى ترز من ما يساعد والوقت دايم يبعد ما في أبد يوم واحد قبلك سمع اعترافي قبلك سمع اعترافي يا زيني لك خليك في الناس يوالي لا تغير يومي طابعي مثل الدهب دومي صافي مثل الدهب دومي صافي <تصفيق> ما بين صالح وطالح بعض البشر بالمصالح ما يوم قلبه يسمح وشلون يلقى المرافي المرا ما بين صالح وطالح بعض البشر بالمصالح ما يوم قلبه يسمح وشلون يلقى المرافي وشلون يلقى المرافي يا, زيادة يا زيادة الدهب دومي صافي مثل الدهب دومي صافي لجل الوفاعيش دايم ما يومي تنسى المكارم وطيب عابير النسايم يفوح عطر الفيام. يفوح عطر الفيافي لجل الوفا عيش دايم ما يوم تنسى المكارم وطيب عابير النسايم يفوح عطر الفيافي يفوح عطر الفيافي شبكة ملائح